إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْرِلَ مَنْ يُعْدَ لَمَثَرًا بَعْرُضَ أَنْ فَمَا فُوْقَأً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمْنَا أَنَّهُ الْحَبُ لِرَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَكُولُونَ مَاذَا أَقَدَلْ لَائِقٌ بِالْخَاسِرِينَ <سؤال> كَيْفَ تُمِيتُونَ اللَّهَ وَقَاهُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاؤُهُمْ ثُمَّ ثُمَّ ثُمَّ إِلَيْهِ هُوَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Słował on sepaść. Wielka szansa w tym momencie jest taka, że w tym momencie, w którym ona jest taka, że w tym يَا رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي وَنَحْمَدُكَ بِحَمْدِكَ قَالَ إِنِّي مَا تَعْلَمُونَ فَإِنَّا يَحْتِيَانَكُم مِّهُدًا فَلَوْنَتْ بِعُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَوْفُوا بِعَهْدِهِمْ فِي بِعَهْدِكُمْ وَإِيَاهِ يَتَرَهَّضُونَ وَأَلِمُونَ بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُ وَلَا تكون أول كافر وَلَا تَشْجَعُنَّ Siedzieliśmy się w tej Izbie, jak najbardziej uczciwą, jak najbardziej uczciwą, jak najbardziej uczciwą, فقوله الذين صدقوا سلاما على شجر الزيتون عاليه وصلى عليهم ربنا بعد بواسطه تفسير ابن عباس والمسعود وعن ناس من الصحابه لما الله هذه البتارين الواردين يعني قوله تعالى الذي سوف ثرا وقوله لو قصيه من السماء الايات البرات قال المنافقون الله اعلى واجل من ان يضرب هذه الامثال فانزل الله هذه الايه الى قوله تعالى قوم الخاسرون وقال سعيد عن قتاله اي ان الله لا يستحي من الحق ان يذكر شيئا مما قل او كثر وان الله حين ذكر في كتابه ذباب وعنكبوت قال افضل ما أراد الله من ذكر هذا فإن الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ثم ثمن وقال أبو جعفر من عن, عن الربيع بن في هذه الآية قال هذا مثل ضرب الله الدنيا أن لما تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت وكذلك مثل مات أولئك القوم الذين ضرب لهم هذا المثل ها... في القران اذا امتلاوا من الدنيا لي أخذهم الله إلى ذلك ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء ومعنى الايه أنه تعالى أخبر انه لا يستحي اي لا يستنكف وقيل لا يخشى أي يضعب مثل ما أي أي مثل كان بأي شيء كان صغيراً كان أو كبيراً وقوله تعالى فما فوقها أي ما هو أكثر منه أي ما هو أكثر منها لأنه ليس شيء أكثر ولا اصغر من الضرب روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نصر يشاف شوكة فما فوقها إلا له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة فأخبر عنه لا يستصدر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر لكلب عوضة كما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب والعنقوت في قوله يا أيها الناس قرب مثل فاستمعوا له إلا الذين تدعون من دون الله لن يخلو ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقلبهم منه ضاعف الطالب والمقلوب وقال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وقال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تبتل كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لتفتد من خلق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويبدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى وضرب الله مثلا رجلي أحده ما أدكم لا يخبر على شيء وهو كلم على مولاه وإنما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يبنه بالعد الايه كلما قال ضرب لكم مثلا كما قال كما قال كما قال, <مسؤال> كما قال كما قال ضرب لكم مثلا من انفسكم ان لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم وقال الهدي في قوله تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها الامثال صغيرها وكثيرها يؤمن به <متا> يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أن الحق من ربي الله بها في عن وعن من به يعني به المنافقين به المؤمنين هؤلاء ضلالا ضلالتهم بما من الذي الله وانه لما ضرب لهم موافق فذلك اضلال الله اياهم به ويهدي به يعني المثل كثيرا من اهل الايمان والتصديق فيزدهم هدى الى هداهم وايمانا الى ايمانهم لتصديقهم لما قد علموه حقا يقينا انه موافق لما ضرب الله لهم مثلا وابراهم به وذلك هدايه من الله لهم به وما يضل به إلى الفاسقين قال هم المنافقون وقال العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من بشراتها ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد ودبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فوأسق يُبتلن في الهل والحرام المرابن والحده والعقرب والفاره والكلب العقرب فالفاسق يشمل الكافر والعاصر ولكن فسق الكافر اشد وأفحش والمراد به في الايه الفاسق الكافر والله اعلم بدليل انه وصفهم بقوله تعالى الذين يذكرون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض اولئك هم الخاسرون وهذه الصفات صفات الكفار المباينه لصفات المؤمنين كما قال تعالى في سوره الرعاه افمن يَعْلَمُ أَنَّمَا انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينظرون والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الى ان قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار والعهد الذي وصف هؤلاء, هؤلاء الفاسقين بنقض هو وصيه الله الى خلقه ونحبوا إياهم لأن أمرهم به من طاعته ونحبوا إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى رسل رسوله ونقضهم ذلك هو تقوم العمل به ونقضهم ذلك هو تقوم العمل به هو تقوم العمل به هو تقوم العمل به ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به وقيل بل هي في كفار اهل الكتاب والمنافقين منهم والعهد الذي لقضاه اهل الكتاب هو ما أخذ الله عليه في من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم الى والتصديق به وبما جاء به من عند ولمضيهم ذلك به بعد وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إرقائهم بعد إرقائهم من ذلك ونقضهم ذلك هو جحودهم به وكتمانهم ونقضهم ذلك ونقضهم ذلك هو, هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وانكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد اعطائهم منها من انفسهم النفاق لا يبينون لا يبينونه للناس ولا يعلمونه فاقبر تعالى انهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وقيل بمعنى منع عن الجهاد الايه جميع اهل الكفر والشرك والنفاق وعاهده الى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الادله الداله على ربوبيته وعهده اليه في امره ونهيه ما به ما به رسله من المعجزات التي لا يقدر احد من الناس غيرهم ان ياتي بمثله الشاهدة, الشاهده لهم على صدقهم الشاهده لهم على صدقهم قالوا ونقضهم ذلك ترضيهم الاقرار بما قد تبينت لهم صحته من الادله قالوا ونقضهم ذلك الاوامر ما... قالوا ونقضهم ذلك ترضيهم الاقرار بما قد تبينت لهم صحته من الادله وتكذيبهم الوصل والعدو مع علمهم أن ما اتوا به حق وروي عن القاضي النحيان ايضا نحو هذا وهو حسن والى مال الزبنشري وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصد فيه أن نراد به صلة الأرحام والأرابات كما فسره القتادة فقوله تعالى فالعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ويطفعوا أرحامكم ورجحكم جليلاً وقيل المراد من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وترونه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الآيات إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون في أنه الحق به بهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضلوا به كثير ويهدي به كثير ويضلوا به إلا الفاسقين ذكر هنا يعني طبعا هو ينقل لك أقوال في تفسير هذه هذه الآية قول أول نقل عن السدي في تفسيره عندما تسمع السدية فالمراض به عبد الرحمن ابن, ابن إسماعيل السدي الكبير عبد الرحمن ابن إسماعيل السدي الكبير خلاف محمد ابن ابن مروان السدي الصغير عندما عندما يطلق السدي فيراد السدي الكبير المفسر فذكرنا الأقوال التي ذكرت هنا أنه أن هذا يعني لما ضرب الله مثلين للمنافقين المثل الناي والمثل المائي اعترض الكفار على ضرب الله جل وعلى الأمسال فأنزل الله جل على هذه الآيات مروي عن ابن عباس وابن مسعود القول الثاني قول آآ يعني ابي جعفر على وبيع ابن أنس بان هذا مثل ان هذا مثل ضربه الله عز وجل للدنيا فالبعوضه اذا ام امتلات يعني ماتت فضرب الله عز وجل يعني يعني تحيا ما جاعت فاذا سمنت ماتت فضرب المثل لهؤلاء المنافقين الذين يعني ضاب الله لهم مثل الماء والمثل الناي ضيب لهم هذه يعني هذه الأمثال بأن الله ما تفتح عليهم الدنيا أخذهم الله عز وجل مثل البعض على كل حال القولان يعني آآ يعني اتحتملهم الآية احتمل بأن, بأن يكون هذا مثل ضيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعادل عند الله جناح نحب ما مثقل كافية منها شوا تمام فهناك اشاره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمثيل ب بحقارة الدنيا بحقارة البعوضة ولما تحتمل ايه يا قولين فتحمل ايه على هذين قولين لا مانع من ذلك طالما أنه ليس هناك دليل يخصص هذه الآية بالقول الاول هذا بالنسبه للآية الأولى وذكر وما يضل به إلا الفاسقين ذكر أيضا قولين بأن الفاسق يشمل طبعا ذكر المعنى معنى الفسق لغه هو بمعنى الخروج فسخت الدابه اذا خرجت من جحا والفسق هذا يعني يشمل ما يشمل امرين يشمل الفسق العقدي الذي هو فسق الكافر والمنافق الذي خرج به من المله ابتداء ويشمل الفسق العملي اللي هي المعاصي التي لا تخرج صاحبها عن المله فذكر ان هذا يشمل الكافر والعاصي وهذا قول الاول الذي ذكره نعم. وذكر كذلك ان به كفار اهل الكتاب هذا الثالث ذكر وقيل بل بل بذلك جميع أهل, اهل الكفر والشرك والذي يظهر في هذا هو القول الثالث لان الايه عامه يشمل الينفسق نعم وما, وما يضل به الا الا الفاسقين الالف واللام هنا عموم الجمع المعرف بالالف واللام هو من صيغ العموم وعلى ذلك يكون القول الثالث هو القول الذي هو هو قول بأن أن تشمل جميع أهل الكفر والشرك سواء منهم الكافر يعني الوثني أو اللي هو أو هو من أهل الكتاب للصيغة العامة التي استعملها الله جل وعلا وما يدل وما يضل به إلا إلا الفصي إذا القول الثالث هو القول الذي يتوجح هو أن المراض جميع أهل الكفر والشرك والذين ينقضون عهد الله من بعد مساقي وعهد الله ما عهده الله عز وجل إلى عباده وما عهده الله جل وعلا إلى عباده أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا ونصر لهم الدلائل على وحدانيته كذلك قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد مساقي من بعد ما وثقه الله عز وجل في كتبه وعلى ألسنة رسله ويقطعون ما امر الله به اي يوصل وصل ذكر قولي قول الاول ايضا هو المراد بوصله الأحام والقرابات وذكر, وذكر ذلك الحافظ الدوسي وحمله عن قتاده نعم ورجحه الامام ابن جرير وقيل المراد عام من ذلك وكل ما امر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه وايضا القول الثاني يعني يتوجه لانه يشمل القول الاول ويشمل غيره يشمل يعني ويقطعون ما أمر الله به اي يوصل كل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل من سلة الرحام وسلة القرابات ومن طاعة الوصل ومن الايمان بالله عز وجل وكتبه ووصله واليوم الآخر كل هذا العموم هنا هو المناسب للآيات نعم اولئك هم الخاسرون قالوا للاخره وهذا كما قال تعالى اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار وقال الضحايا بن عباس كل شيء نسبه الله الى غير اهل الاسلام من اسمه مثل خاسر يعني به الكفر وما نسبه الى اهل الاسلام فانما يعني به الدم وقال ابن في قوله تعالى اولئك هم الخاسرون الخاسرون جمع خاسر وهم ناقصون انفسهم się بمعصيتهم لا w لها mówiłem, كما jaki الرجل كما الرجل في التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا بلا رحمته يقال منه خسر الرجل يخسر يخسر يخسر يخسر خسرا وخسارا كما قال كبير المعطية إن سريطا في الخسار إنه أولاد قوم فلق أقيمه كيف تكفرون بالله و كنتم أموالاً ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليك ترجعون على وجوده و قدرته و أنه في كيف تكفرون بالله أي كيف تجحالون وجوده أو تعبدون معه غيره أي وقد كنتم عدما فأخرجكم الى مرود كما قال تعالى أم خلقوا من شيء أم لكم خالقون أم فرقوا السماوات والارض بل لا يبينون وقال تعالى أل أدرع على الانسان حين من الداهل لم يكن شيئاً مذكوراً في هذا كثيراً وقال النجوية عن عن ابن عباس رضي الله عنهما وكنتم امواتا فاحياكم امواتا في أصلاب ابائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقهم ثم يميتكم موده الحق ثم يحيكم الى بعثكم قال وهي مثل قوله تعالى امدنا اثنتين واحييتنا اثنتين وهذان قولانهما يعني آه يعني آه يعني آه من آه بعضهما. فالقول الأول وهو و و و يعني كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم فالإنسان عندما الإنسان قبل أن يعني, يعني كان نطفا جامده وهذه الموت الأولى والنطفة لا يعني جامدة لا حراك فيها. ثم خلقت هذه النطفة بيطوارا ثم ولد في يعني الحياة الأولى ثم اماته الله جل وعلا بعد ذلك واحياه للحساب والبعث يعني في الاخره فسواء قلنا هنا وقد كنتم عدما فخرجكم الى الوجود أو وقد كنتم امواتا في اصلاب ابائكم القولان يعني يعني بمعنا بمعنى نعم فالمقصود يعني كما قال جل وعلا قال ربنا أمت نسنتين تنسنتين وأحياني تنسنتين الموت الأولى عند عندما كان نطفا جامدة في أصلاب آبائهم ثم اخرجهم طفلا هذه الحياة الأولى ثم, أما ثم أماتهم بعد ذلك الموتة هي الثانية ثم احياهم للحساب والجزاء هو الذي خلق لكم بأس الأرض فسوأهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم لما ذكر تعالى دلاله من خلقه من خلقه يعني طبعا طبعا هذا الاستفهام يعني مراده به الاستنكار والتوبيخ والتقريع لما ذكر تعالى دلاله من خلقه وما يشاهدونه من انفسهم ذكر دليلا أفعلوا ما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض فقال. هو الذي خلق لكم ماء من أرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات أي قصد إلى السماء فسواهن أي فخلق السماء سبعا والسماء هنا اسم جنس فلهذا قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم أي وعلم محيط بجميع ما خلق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 وقدر فيها أخوابها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وفي ألفان فقال لها وللأرض التي يقوعا أو كرها فقال لها أدينا الضائرين سبع سنوات في يومين وأورحى في كل سماء المعرض وزينا السماء الدنيا لما صابحة وإنفار ذلك تقدير العزيز العليم ففي هذا ثلاثة على أنهم تعالى ثلاثة بقلب الأرض أولاً ثم خلق السماوات سبعة وهذا شأن بناء أن يبدأ بعماره أسافله ثم أعالي ثم أعادين بعد ذلك وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله فأما قول تعالى أنت اشد خلقا من السماء بناء وفاصلتها تسوانا واقط شليلها وتخرج طحانا والارض بعد ذلك تحانا اخرج منها ماءا ورعا والجبال ابساه متاع لكم موزان عائدون فتقدير ان ثم ها هنا انما هي اعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل وهو عليه من علي اصح عبد يعني هو لما ذكر هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم لغة تفيد الترتيب مع الترقي فالصيغة المذكورة هنا في الآية تفيد بأن الله جل وعلا وكما ذكر في سورة فصلة ان الله جل وعلا خلق الأرض ثم بعد ذلك وخلق الأرض في أربعة أيام واودع فيها يا بركاتها ومخلوقات التي اراد الله جل وعلا فيها ثم خلق السماء لذلك قال ثم استوى إلى السماء فاستوىهن سبع السماوات وهو بكل شيء عليه فهذا دل على ان خلق السماء بعد خلق الارض قال وهذا الترتيب هو الذي يعني اذا كان الشيء اعلى من شيء فيبدا بالأسفل ثم الاعلى وقال ولا يعترض على هذا بما ذكره الله عز وجل في قوله انتم اشد خلقا من السماء فقدم السماء يعني على خلق الارض قال هذا ليس من من تقديم خلق السماء على الارض وانما هذا من عطف الجملة على الجملة وهذا يعني ليس الترتيب مذكور هنا لكن هذا من عطف الخبر على الخبر وليس في ترتيب زمني الفعل استوى احيانا ياتي في القران مفاضا بلا يعني اداه ان كما قل ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما واحيانا يعد الاستواء بعلى الرحمن وعلى العرش استوى نعم فاذا استويت انت ومن معك على الفلك وقد ياتي ويعد كما هنا ذكر هنا وعده بحرف تختلف المعاني بحسب بحسب هذه هذه المواضع الاول عندما اذا جاء الفعل بمجوذا بلا حرف جر كما قال كما قال جل وعلا ولما بلغ شدته واستوى اي اكتمل اكتمل, اكتمل يعني في يعني نضجه وفي عقله وهذا الاستواء بمعنى بمعنى الاكتمال إذا اذا الاستواء بعلى فالمعاض به العلو والصعود كما قال جل وعلا الرحمن وعلى العرش استوى فاذا استويت انت ومن معك على الفلك يعني كنتم على على ظهر السفينه هنا استواء هنا عداه بإله فهي فال... فهو ف... ف... مواظب بالقصد فهي مواظب بالقصد القصد هنا هو هو ضمن هنا الفعل فعلي هو يعني استوى يعني على قاصدا على قاصدا نعم لكن, العلماء لكن اهل العلم يقولون استوى ثم استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء على كل حال فهذه معاني الاستواء إذا, إذا أتى الاستواء مجردا فهو بمعنى الاكتمال إذا أتى بعد حرف الجر على فهو بمعنى العلو والصعود إذا أتى هنا الاستواء هنا يعني, يعني أضافوا إلى حرف الجر إلى والعلماء هنا يقولون في تضمين والتضمين أن يعد الفعل بأداة غير اداته نعم كما قال جل وعلا عين يشرب بها عباد الله هي هو هو الاصل عينا يشرب منها فلما جاء بحرف الجر الباء فدل على ان الشرب هنا مضمن معنى اخر وهو ذي يعني يعني يشربون بها ويشرب يشربون ويرتوون بها فهذا معنى تضمين ان يضمن الفعل معنا فعل اخر ويدل على ذلك ان ياتي الفعل على مع اداه غير اداه التي ياتي معها كما قال نحن استوى الى السماء فالاصل انو استوى على لكنه إنه لما ذكر استوى الى السماء بعلى مع القصد نعم لان استوى قصد السماوات لي خلقها نعم. وقال مبين في ضمه تعالى والذي خلق لمات الارض جميعا قال خلق الله الارض قبل السماء فلما خلق الارض ثار منها قطفات قطاع ففدا منها دخان فصار حين يقول ثم استولت اذا السماء وهي دخان فسوان سبع سماوات قال بعضهن فطرات وسائرها طين يعني بعضها تحت بعد. وهذه الآية دالة على أن الأرض خلفت قبل السماء، كما قال في آية سورة السجدة الموضوعة. فهذه وهذه دالة تاني على أن الأرض خلفت قبل السماء. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلفت قبل السماء. وأن الأرض إنما دوحيا بعد خلف السماء. وكذلك أجاب غير واحد من علماء التأثير قديما وحديثا، وقد حرم ذلك في سورة النافعات وحاصل ذلك أن الدحية مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومعها والجبال أرساها ففسر الدحية بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما اكملت سوره المخلوقات الارضيه ثم السماويه دحى بعد ذلك الأرض فاخرجت ما كان مودعا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف اصنافها وصفاتها والوانها واشكالها وكذلك جرت هذه الافلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابه والسياره والله سبحانه وتعالى أعلم طبعاً إحنا اتفقنا بأن يعني يعني أصح طرق تفسير القرآن هو تفسير القرآن بالقرآن فما كان مجملاً في موضع يفصل في موضع آخر مثل, مثل هذا والأرض, والأرض بعد ذلك دحاها فصل هذا الدحي بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها وهذا كان بعد اكتمال خلق الأرض وخلق السماء والأرض بعد ذلك يعني بعد خلق الأرض وبعد خلق السماء أخرج الله عز وجل مع أن الأرض كانت هذه أشياء مدعفة فيها بالفعل لكن الله جل وعلا أخرجها إلى إلى حيز الظهور نعم والقارة هي ملاهي جلائم في الأرض خليفة قار وتجعل فيها ما يزبد فيها ويصب فيه في دماء ونحن مساق بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم يخدم تعالى بابتنانه على دم آدم بتنوينه بذكره في الملك الأعلى قبل إيجابهم فقال تعالى وإذ طال ربك للملالكة أي يا محمد إذ طال ربك للملالكة على قولك ذلك اني جاهل في الأرض خليفة اي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قر وجيلا بعد جيل كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائك الارض وقال ويجعلكم خلفات الارض وقال ولو نشاء لجعلنا من منكم ملائكه في الارض يخلفون وقال فخلف من بعدهم خلف وظهر انه لم يرد ادم عين إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة تتجعل فيها من ينسل فيها ويسكك الدماء فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك وكانهم علم ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فانه اخبرهم انه يخلق هذا الصنف من صنف الصنف هذا من صصال من حمل مسنون او فهم من الخليفه انه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارب والمغاتبه فقال قومهم وقوم ملائكه وخور الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد بأن هذا كما قد يتوهمه بعض المفسرين وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه من قوم أي لا يسألونه شيئا لم يأكدن لهم فيه وهؤلاء لما اعلمهم بانه سيظهر في الأرض خلقا قال قتالة وقد تقدم إليهم أنهم يفسقون فيها فقال اتجعن فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وانما هو سؤال افتعلاء واستكشاف عن حكمة في ذات يقولون يا ربنا الحكمة في خلق هؤلاء مع انهم من يفسد في الارض مع ان منهم, مع أن منهم من يفسد في الارض ويسفك الدماء فان كان المراه عبادتك فنحن نصدق بحمدك ونقدس لك أي يصلي لك كما سيأتي أي ولا يصدر منا شيء من ذلك وهل وقع الاقتصار عليك فالله تعالى نبيبه لهم عن هذا السؤال إني أعلم ما لا تعلمون أي إني أعلم من المصلحه الراجمة في خلق هذا الصلف على المفاسد على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنكم فيهم الأنبياء ورسل فيه الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والثبهات والأولياء والأرواب والمقردون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى والمتبعون رسلهم صلوات الله وسلامه عليه وقد ثبت الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى رب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم كيف تراكم عبادي فيقولون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وذلك لانهم يتعاقدون فينا ويتبعون في صلاه الصبح وفي صلاه العصر فيمتث هؤلاء ويصعد اولئك بالاعمال كما قال عليه الصلاه والسلام يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل تقول أتعالهم وهم يصلون وترقناهم وهم يصلون من تفسير قوله لهم إني أعلم ما لا تعلمون. وقيل معنى تعالى وقيل وقيل،, وقيل،, أنا وقيل معنى قوله تعالى. وقيل معنى قوله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون إن لي حكمة مفصلة في فلك هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل انه جواب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقال اني اعلم ما لا تعلمون اي وجود ابليس بينكم وليس هو كما وصفتم انفسكم به وقيل بل تضمن قولهم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك في في الدماء وقيل بل تضمن قولهم وقيل ما اتقلنا قولهم أدعوا فيها من يفسدوا فيها ويسهدوا الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فلما منهم أن يسكنوا أرضا بل بني هذا فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون من أن بقاء من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأني أقبكم ذكرها الرازي مع غيرها من النجوبة والله أعلم طبعا الفائدة هنا يعني الأقوال كلها قريبة يعني من من يمين بعضها لكن الفائدة هنا يعني الذي ذكره التي يتخرج منها أنه, أنه لم يرد بهذه الآية تجعل فيها ما يفسد فيها واسفك الدماء لم يرد بذلك يعني آدم نبي كريم نعم ما ورده ما يحدث هذا من, من زهرية آدم ومثل ومثل وكما فهمت هذه الايه تفهم قول الله عز وجل في سوره الاعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرضت به فلما ازقلت دعوا الله الدعوا الله مخلصين له ديننا لان دعوا الله لان اتيتنا دعوا الله بهما لئن آتيتنا صالحا لنكوننا من الشكين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما عم يشكون ذكرت أقوال في في هذه الآية بأن المواد هنا هو أن الشرك حدث وذ قصة مروية في الإسرائيليات بأن الشيطان بأن هذا حدث من آدم وزوجته عندما كان يولد لهم ولد فيجوله ولد لهم ولد يموت فحتى جاءهم الشيطان وقال سميه عبد الحارس حتى لا يموت القصه هنا ضعيفه جدا وادم نبي كريم لا يتصور منه الشرك والانبياء معصومون من الشرك ومن الكبائر قد قد يحدث منهم بعض الصغائر لكنهم معصومون ثم كما فهمتم هنا يعني ان هذا يحدث من ذويه آدم كذلك يحدث أيضا ايضا أي من ذويه ادم من اليهود ومن النصارى ممن هودوا ونصروا ومجس الفطرة التي فطر الله الناس عليه يعني المراد ما يحدث من لأن, لأن الفساد يحدث في ظلرياته وليس من آدم عليه الصلاة والسلام نعم وقد استدل الضبي وآله بهذه على وجوم نصف الخليفه الذي بين الناس لمفتاله في فيه ويقطع تنازعهم دعا ويبتصر من طالبه. ويقيم الحدود ويسرع عن تعطي أن تعطي ثواحش لغير ذلك من المول التي لا تمكن مقامات لا تمكن مقاماتها إلا الإمام وما لا يكون الواجه إلا به هو واجب والامامه كنان بالنص كما يقول الطائفة من اهل السنه في أبيباء أو بالإيمان إليه كما يقول آخرون منه أو باستخلاف الخليفه أَخَوْنَ بَعْدَهُ كما فعل الصَّدِيقُ بِعُمْرَةٍ طبعا بالنسبة لأيبك ورضانه هي الأولى هو هو ليس هناك نص يعني لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم صراحة على على خلاف بكر وإنما أو قال يا الله والمسلمون إلا أبا بكر مو أبا بكر فـ فـ فليصلي بالناس فالصواب أن إمامة أيبك كان فيها إماء إشارات لكن لم يكن فيها نص على أيبك رضي الله عنه نعم وإلا لما اختلف الصحابه كان في نص ما لم يختلف الصحابة طبعا في صقيفة بني سعيد. نعم. كما فعل صديقه بعمر بالخطاب أو بدك شورا في جماعة الصالحين كذلك كما فعل عمر أو اجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزام معين الجمهور. ويجب أن يكون ذكراً حضراً دانواً عاقلاً مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً سليماً أعباراً قبيرا بالحروب والاراء والأراب على الصقيق ولا اتطرق الهاشمي ولا المعصوم ولا المعصوم من الخضة خلافاً لقلات الرواد ولا تسق الإمام طيب ولا المعصوم خضر لأن الوافضة بيعتقدون عصمة إمتهم وعلى سنة لا يرون أحداً معصوماً إلا الا شخص النبي صلى الله عليه وسلم ولو فسق الامام ان ينعزل فيه خلاف والصحيح انه لا ينعزل بقوله عليه الصلاه والسلام الا ان ترى كفرا لواحا عنده من الله فيه وهل وهله ان يعزل نفسه فيه خلاف وقد عزل الحسن بن علي بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الامر الى معاويه لكن كان هذا لعذر وقد مدح على ذلك فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا ينفل بقوله عليه الصلاة والسلام من جاءكم وأمرك وأمركم جميع يريد ان يفرق بينهم فاغتلوه كائنا من كان وهذا قول جمهور وحكى إمام الحرمين عن أستاذ الإنسحاب أنه مجوز نصب إمامين في الأكثر إذا تباعدت الأخطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين لذلك. طبعاً يعني القول الأول إنه إنه لا يكون في في الأرض إلا إمام واحد هذا يا هو الأصل أن يكون في خلافة لكن إذا لم يوجد مثل هذا وتعددت الأقاليم فلا منع من النصب أكثر من إمام وهذا حادث في يعني عصور المسلمين يعني بلا نكيه يعني في كثير من عصور مسلمين لما تبعدت الأقطاء يعني تعددت الأيمن الأحكام للذكرتون أحكام جليلة وهي استنبطات من من حفظ عبد الكثير الله تعالى لكن يجب أيضا أن تفهم أن قوله وتعالى وإذن قوله ابوك الملائكة أن يجعلهم في, في, في الأوض خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا وليس خليفة عن, عن الله سبحانه وتعالى كما ذكر الحفص ابن كثير ذلك لك واستلق الطيب على على بيع الآية على وجوب نصب الخليفة لأنه يعني أمور الناس آآ آآ لا تنصلح إلا بوجود واحد يفصل بين الناس ويقيم أمر الله جل وعلا ويقيم الحدود ويقيم الجهاد ويعني يقوم بالحج ويعني إمامة الناس فيعني أمور الناس لا تمضي إلا بنصب خليفة. يقوم بذلك والخليفة من المناصب الدينية التي أمر الله جل وعلا به والخليفة لا أو, أو الإمام له وظيفتان حراسة الدين والسياسة الدنيا بالدين نعم ربعلم أدباً أسماء كلها ثم عرضهم على الملادين فقال أن يكوني بأسماء هؤلاء من صادقين قال سبحانك العليم لأن إلا معنى بدأنا لأنك أنت العليم الحكيم قال يا أدب أنبئهم بأسماءهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لهم اني اعلم بين السماوات والارض واعلم ما تهدون وما كنتم تكتمون هذا المقام ذكر الله تعالى فيه شرف ادم على الملائكه بما اختصهم من علم اسماء كل شيء دونه وهذا كان بعد سجودهم له وانما قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبه ما بين المقام وعدم علمهم بحكمه خلق الخليفه حين سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بانه إن يعلم ما لا يعلمون ولهذا ذكر الله هذا المقام عقب هذا ليبين لهم شرف ادم بما, بما فضل به عليهم في العلم فقال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن من ادم الاسماء كلها قال ها هي هذه الاسماء التي يتعارف بها الناس انسان ودابه وسماء وأرض وسهل وبعد وخير وحمار واشباه ذلك من الامم وغيرها وروى ابن ابي حادي وابن جريد من حديث عاصم بن كليف عن سعيد بن معبد <تصفيق> عن <عليم> أن عباس رضي الله عنهما وعلم آدم كلها قال علمه فالصحبة والقد قال نعم حتى الفسوه والفسية والصحيح أنه علمه اسماء الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها كما قال عباس رضي الله عنهما حتى الفسوه والفسية يعني أسماء ذوات والأفعال المكبر والمصفر طبعا اللي, اللي ذكر هنا اللي يعني ابن جرير من حديث عاصم ابن كليبه عن سعيد المعبد عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال علموا اسم الصحفه والقد فهنا هذا من تفسير العام بذكر بعض أفراده ولا ولا ولم يقصد ابن عباس رضي الله أنهما حصوا الآية هنا لأن الآية هنا في عموم والعموم هنا في أمرين وعلم آدم الأسماء فالالف واللام عموم ثم أكد هذا العام بقوله وعلم آدم الأسماء كلها إذن قول ابن عباس هنا يعني يعني علمه اسم الصحفة والقد المواضح هنا التفسير بالمثال التفسير يا بالمثال ولا يعني هذا أنه حصر هذا العام هذا العموم في هذه الشيء، لكن هذا ذكر من التفسير بالمثال لذلك قال والصحيح انه علم ان انه علمه اسماء الاشياء كلها زواتها يعني زواتها يعني زواتها وصفاتها وافعالها كما قال ابن عباس فهنا كما قال ابن عباس لأنه ذكر ايه ذكر التفسير بالمثال نعم رب الغوريب في التفسير هذه لا تحتاج كثير تصحيح على الاله وبالله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقال الخليفه حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامه فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيدنا ادم فيقولون انت ابو الناس خلقك الله بيده واسند لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا كل شيء حتى في المكان لهذا فيقول لست هناك ويذكر دمه فإنه اول رسول بعد الله إلى فيقول لست هناك ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيقول ابت خليل الرحمن فياتونه فيقول نسل هناك فيقول ابت موسى عبدا كلمه الله و اعطاه التوراه فيقول لست هناك من فيكون فيقول لست هنا لتمحمدا عبد <تصفيق> المسلم اسمه صلى الله عليه وسلم و <تصفيق> فانطلق حتى استدل على ربي فياذن لي فاذا راني ربي وقعت ساجدا فيدعوني محشاء ما شاء الله ثم يقال ارفع راسك و سلم قائما و سلم يسمع واشفع ويشفع فارفع رقسي فاحمده بتحميل من يعلمني ثم اشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنه ثم اعونني فاذا فإذا رأيت ربي مثلي ثم اشفع فيحد لي حدا فيحد لي حدا في فيحض لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الثالثة ثم الرابعة فأقول ما دقي في النال إلا من حبس القرآن ووجب عليه الفلود وقد روى هذا الحديث مسلم والنسائي ومماجه ووجه إراده أولا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام فيكون أذب فيقولون أنت أول ناس ويقولون ناس بدأ الله بيده واسجد له ملائكته وعلمك اسماء كل شيء فدل هذا على انه علمه اسماء جميع المخلوقات ولهذا قال كن على الملائكه كما قال عبد عن معمر عن, عن قتال قال ثم عرض, الأسماء ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال أن يكوني بأسماءها بلادي كنتم صادقين ومعنى ذلك فقال أن باسماء بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الإمام من غيرنا أم منا فنحن ويقدس ده. إن كنتم صادقين يقيركم إن إني إن جعلت خليفتي في الارض من عصاني وتربيته وأفسدوا وسطة الدماء وإن جعلتكم فيها أضع دموني واتبعتم أنبي للتعظيم والتقديس فإذا كنتم لتعلمون أسماء هؤلاء الذين عبوا رضا عليكم وأنتم تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود من الامور الكائنه التي لم توجد احرى ان تكون غير عالمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم هذا تقديس وتنزيه من الملائكه لله تعالى ان يحيط احد بشيء من علمه الا بما شاء وان يعلم شيئا الا ما علمه الله تعالى ولهذا قال سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أي العليم بكل شيء الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنك من تشاء لأن حكمك في ذلك والعلم الداني قوله تعالى قال أدوا أن جئوا بأسمائهم فلما البقر بأسمائهم قال أدوا أن لكم إني أعلم ويت السماوات والأرض واعلم ما دونون وما كنتم تعلمون قال زيد المؤذن قال انت الجبال انت الكريم حتى عدت الاسماء كلها حتى بلغ الوراق وقال حديث في قول الله قال ادعو البنين باسماء قال اسم الحمامه والوراق واسم كل شيء وروي عن سعيد بن والحسن وقتاده نحن ذلك فلما ظهر ادم عليه السلام على الملائكة عليه السلام في صفه ما عدمه الله تعالى من اسماء الاشياء قال الله تعالى الملائكة ألم أكن لهم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما دون وما كنتم تسمون أي ألم أتقدر إليم إني أعلم غيب الغيب الظاهر والخفي كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر أخفى وكما قال اختارا عن الهدهد انه قال لسليمان الا يسجدوا لله الذي يخرج الخالق السماوات والارض ويعلم ما وما تعينون الله لا اله الا رب العرش العظيم وقيل في قوله تعالى و اعلم ما تدون و ما كنتم تكتمون غير ما تقولون فروى عن ابن عباس و ما كنتم تكتمون قال يقول اعلم السر كما أعلم العدنية يعني ما كتم إبنس في نفسه من الجبر والإضطرار وقال ابو جعفر الرازي عن القبيع بالأنس وأعلم ما يبدون وما كنتم تأثمون فكان الذي أدى هو قولهم أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفق الدماء وكان الذي كتم بينهم هو قولهم لن يخلق لم يخلق ربنا لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم تعرف أن الله ثبت عليهم آدم في العلم والكرم طبعا يعني الذي ذكرته لكم أنيفان إنه أحيانا يذكر العام بذكر بعض يافاض كما قال وقال زيد بن أسلم قال أنت جبريل أنت ميكائيل أنت إسرافيل حتى عدد الأسماء كلها اعتبر غراب وقال مجاهد وقال اسم الحمام والغراب واسم كل شيء. فهذا هذا يسمونه اختلاف التنوع. وهذا وغالب تفسيرات السلف تكون من اختلاف التنوع أن يذكر أن أن عن الآية بعبارات متقاربة أو أن يذكر أو أن يذكر كل واحد من المفسرين في السلف من عام بعض أفراده. فكون هذا من باب اختلاف التنوع وهو الآية تشمل يعني كل ذلك. وقوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الذي ابدوه هو, هو هو قوله تعالى اتجعل فيها ما يفسد فيها واسفك الدماء والذي كتموه بذلك بين بين أمرين إما أنه محمول على أنه ما كتموا إبليس من الكب ومن العجب لأن إبليس, إلا إبليس كان من الجن ففسق عن امر ربي إذ, إذ كان مع الملائكة وأبا السجود أو القول الثاني الذي كتموه هو قولهم لن يخلق خلقا إلا كنا نحن منه ونحن على منه أكم والقول الأول يعني أظهر في في هذا يعني لما جبلت عليه الملائكة من الخشوع لله عز وجل والتواضع ونحو ذلك نعم ويقول الملائكة سيدو لآدم آل فسرع إن إبليس أدى واستكبر وكان آل من الكافرين وهذه كارمة عظيمة من الله تعالى في آل انتهى بها على بيده، حيث أخبرنا تعالى أمر المذايك للسلوول آدم، وقددل على ذلك أحاديث أيضاً كثيرة، منها حديث شفاعة التقدم، التقدم، وحديث موسى عليه السلام وبأري آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع فلما اجتمع به قال: أن آدم الذي خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه. وأسجد لهم ملائكة ولما أمر الله تعالى ملائكة تسجد لكالب دخل الديف في خطابهم لأنه وإن لم يكن ينصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسل بأفعالهم فلهذا دخل في الخطاب له، وجم في مخالفة الأمر وسنفسك المسألة إن شاء <تشاف> الله تعالى عند قوله الا ابليس كان من الجن ففسق عنه ولهذا روى محمد بن عن ابن عباس رضي الله قال كان ابليس قبل ان يركب المعصيه من الملائكه سمو عزازير وكان من سكان الأرض وكان اشد الملائكه كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازين وكان من سكان الأرض وكان من أشد الملائكة اجتهابا وأخفوهم علما فذلك دعاهم للتبه وكان من حي يسدونه جنة يعني الزهر من كلام الله جل وعلا يجعل إبليس كان من الجن فطبيعة الجن خلاف طبيعة الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقه الملائكة من نور خلق الجن من ما يجب من نور خلق ادم مما وصف لكم. فالذي رواه محمد بن اسحاق عن ابن عباس انه أنه كان من من يعني أنه كان مع الملائكة ولم يقصد بذلك أنه ملك من الملائكة لأن طبيعة الجن مختلفة عن طبيعة الملائكة إلا أنه لما كان يعني يعني يعني عابدا لله جل وعلا يعبد الله جل وعلا مع ملائكته فذكر مع, مع الملائكه لذلك استثناه الله جل وعلا إلا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي فصواب في هذه المساله بان ابليس كان, كان من الجن وذكر مع الملائكه ليس لكوني ملكا وانما لكوني كان يعبد الله جل وعلا معهم وكان مشهدا في العباد قال قتال في قول إدعالا ويكون الملائكة تسجيل لآدم فكانت الطاعة للباب والسجدة لادم أكرم الله ادم ان اسجد له الملائكة وقال بعض الناس كان هدف جيد تحيه وسلام واكرام كما قال تعالى ورفع تبويه على العرش وخطر له سجدا وقال يابة هذا تأويل الولاي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكن لهم يسيخ فيه للتنا قال معالف قضيت الشام فرأيتهم, فرأيتهم يسجلون لأساطفته وعمائمه فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك فقال لا لو كنت أمر بشرا أن يسجد لبشري لأمرت المرأة يسجد لزوجها نعم حقه عليها ورجحك الرازي السجود الملائكه هنا هذا يعني يسمونه الشرع من قبلنا الذي جاء شيعتنا بالنهي عنه ومثل هذا قول يعني قول تعالى يعملون لهم ما يشاء من محاربة وتماثيل وهذا كان يعني مباحا في شريعه سليمان لكنه في شريعتنا هي إن إن شد الناس عذابا الذين هذه هذا يعني يقال يعني يعني يعني وما تصور صورة آه يعني آه كلفة أن ينفخ فيها روح يوم القيامة وليس بنافخ وأن الله جل وعلا يبعث لكل ما تصور نفسا تعذبه بكل صورة الصورة اذا هذا كان في شريعه سليمان ثم نسخ كذلك هذا السجود كان في, آه في آه آه يعني في شرع يمان قبلنا كما في سوره يوسف ثم نسخ في شرعين نعم قال هذا في قوله التعالى وسجدوا إلا إليس هذا أستاذ ربما حسد عدود الله بيسه آدم عليه السلام ما اعطاه من الترامة وقالت من أريك وهذا أجي لي وكانت من جنوب الكبر الله بيسم الله عليه السلام الصحيح كان في من الكبر. وكانت الانقيسه من الكبر والكفر والهالات مقتضى عن يعني اقتضى طرده وابعاده عن جناب رحمتي وحضره القدس فتعلم مصيبه الكب وتعلم عظم الكب وكبره في النبي صلى الله عليه وسلم الحق وغمط الناس الحق يعني, يعني الحق الناس الناس هذا المتكبر الذي فيه هذه هاتان الصفتان هو م يعني أول ذنب عصي الله جل وعلا به ومن الأمراض الفتاكة التي تصيب القلب في يعني مقتل وتمنع الخي والفهم عن عن صاحبه لقوله تعالى ساصرف عن اياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وي كل آية لا يؤمنوا بها إلى آخر الآيات نعم وقلنا يا أَنْتَ سوء انت وزوجك الجنه وكلا منها هذه الشجره فتكونا من الظالمين فازلهما الشيطان عنها فاخرجاهما مما كانا فيه وقلنا منه بعضهم ببعض في طبعا أنت تستفيد من هذه الأيه أن تتجنب دائما النظر والإبليسية. وهذا تستفيده في في حياتك في يعني فلا تطع نفسك افضل يعني ممن تقدم لهذه الوظيفه او في العمل او في أو في المسجد مثلا انك اولى من بالامامه من فلان او اولى بالتقدم من يعني من إلان هذه نصيحه بي سي الصحيح انك دائما تنظر الى نفسك بعين التقصير بعين الاتهام وليس بعين الكبر والعجب ان الانسان بين ذنب وبين بي بين نعمه وذنب كل انسان هكذا فوسطه الله عز وجل الذي يسطونا نعم فدائما تؤخر نفسك نعم يعني طوب لعبد اخذ بعنان فرصه في في سبيل الله ان كان فاسقا كان في ان كان في, في حراسه كان في الحراسه ان شفع لم يشفع ولا ساذن لم يؤذن له لانه خافت الذكر نعم يقول الله تعالى Zdobyłem, że to było w jednym z w jednym z tych, którzy byli w jednym z tych, w jednym z tych, którzy byli w jednym z tych, w نبيا رسولا كلمه الله اخولا يعني عياله فقال اسم أنت وزوجك الجنه وسياق الايه يقتضي ان حواء خلقت قبل دخول ادم الجنه وقد صرح بذلك محمد بن اسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبه ابليس اقبل على ادم وقد علمه الاسماء كلها فقال يا ادم انبئهم باسمائهم الى قومه إن كأند العليم الحكيم قال ثم بقيت السنة على هذا فيما لا غنى عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيره من أهل العلم. السنة يا ي... ي... ي... ي... ي... النوم يعني. نعم. عرفنا عباس وغيره ثم أخذ طلعة من أطلائه من شق الأيسد ولأنا مكانه لحده وأدم دائم لم يهب من النوم بالنوم. حتى خرج الله من ودعه تلك زوجته حواء فسواها امراه ليسكن اليها فلما كشف عنه السنه وهب من نومه راها الى جنبه فقال فيما يزعمون الله اعلم لحمي ودمي وزوجتي فسكن اليها فلما زوجه الله وجعل له سجلا في نفسه قالت له يا ادم أصل انت وزوجك الجنه وكلا منهما حيث جتمع ولا ربعان من الظالمين. طبعا نحن يعني يعني يعني في هذه مسألة أننا لسنا في حاجة إلى مثل هذه النقلات يعني تفصيل النقلات يعني سبق في يسوع السنة بأن الله, بأن الله جل على خلق آدم خلق حواء من ضلع في آدم ولم وليس عندنا يعني دليل صحيح يعني دليل وليس عندنا دليل آخر يبين تفصيل هذا هذا الأمر. فنقل هذا التفصيل عن هذا الكتاب جائز لكن الأول الاعراض عنه كما ذكرت لكم في يعني في عرض الله عز وجل فلا تماري فيهم إلا مياء صحيوان. بعد أن عرض الله عز وجل أهل قال هذا الكتاب ولا فلا فلا تماري فيهم إلا مياء صحيوان ولا تستفتي فيهم منهم أحد فالأولى الإعراض عن ذلك هو الوقوف على ما ألقفنا الله جل وعلا عليه لأن القران يوقفنا على موت العزى وموت العظام وأما قوله ومقرارة هذه الشجرة واختباره من الله تعالى والنحان بهذا وقد ظلت في هذه الشجرة مادئة فقيل الكرم وقيل الحنطة وقيل النخلة وقيل الدينة وقيل الشجره من من اكل منها احد وقيلا الشجره تلك كنمران تاكل كنمران تأكل الملائكه تؤتي فقال الاله اوجعها وجير رحمه الله تعالى وصار بذلك الاطال أن, ان الله عز وجل نهاها ونهاه زوجته عن اكل شجره بعينها من اجل جنه المناساه اشكالها ولا علم عندنا بأي شجرة, بأي شجرة كانت على التعليم بأن الله لم يضع عباده دليلا على ذلك في موهن ولا من سنة صحيحة وقد قيل كانت شجرة المر وقيل كانت شجرة مينة وقيل كانت شجرة الدين وجاد واحدة منها وذلك علم إذا علم أن ينفع وإذا علم إذا هذا جانب هذا القول جميل جدا وتستفيد به كثيرا نعم انما ناتي مثلا في صوره يوسف فيذكر اسماء اخوه يوسف ويذكر ويعني الكبير كان كذا والوسط والاوسط كان كذا واهل الكهف اسماء القريه ولون الكلب وأين كان الكهف كل هذه الأشياء هنا لا حاجة لنا بها لماذا لأنها لا ف... هذا علم يعني الجال به لا يضر والعلم به لا ينفع ولذلك كل هذه الاقوال قيل شجره الكرم وقيل حنطه وقيل طب يعني كل هذه الأقوال لا دليل عليه الذي أقوى القيلة فالصواب أنها شجرة بعينها ما هي هذه يعني لا حاجة لنا في في معرفة هذه الشجرة هي شجرة في الجنة عينها الله جل وعلا لا لأن هذا سيمضع علينا كثيرا في التفسير فتفهم هذا الفائدة التي أفادها يعني الإمام يا ابن جير الطبي رحمه الله تعالى آم. وكذلك رجع الإمام ترسيك في تفسيره وغيره هو هو الصواب وقول تعالى اذلكم عنها ان يكون الضمير في قوله عنها عائدا الى فيكون معنى الكلام تلقاء راسم ومبتدا وهو القابل الممدود فاذا اي ان يكون عائدا على اقرب وهو الشجره فيكون قبل كبر الزلم، فعلى هذا يقوم الطغي الكلام فأزلناه الشيطان عنها أي, بسببها. كما قالت عنه أي بسببه، كما قال تعالى يُفَكُّ عَنْهُمْ أَفِيكَ أي يصرف بزلمه، وهو ولهذا قال تعالى آخر جرمه لما كان فيه أي من النماس والمنتد راح، ورزق الهني مراع. وقلناهذب عدو من بعض العدو ولكن في الأرض مستقر ومدائن إلى بعيد. يعني الضمير هنا يعني سواء عاد فاز الله مشرطا عنها عن الجنة بسبب الأكل من الشجرة أو فاز الله مشرطا أن يكون يصح أن يقول أيضا يعود على الأقوى المسبوين وهو الشجرة التي عينها الله جل وعلا له والأكل من الشجرة كان السبب لي كان السبب لي بعد أيضا على يصح أن يعود الضمير على الجنة ويصح أن يعود الضمير على على الشجر. نعم. No. وقلنا بين بعض من لبعض بدو ولدن في الأرض مستقر ومتعة إلى حين أي قرأوا زه وآجال إلى حين أي إلى وقت أو مجال معين كنا به إياهم ورأوا أي حال على النبي صل الله, عنه قال الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم رجل قوام كثير شعر الراس فانه نقل المنسحوب فلما دار الشجره سقط عنه لباسه فاول ما بدا منه عورته فلما نظر الى عورته جعل يشتد في الجنة فأخذت شعره شجره فنزعت فناداه الرحمن يا ادم مني ادفعه فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولكن استحياء وراى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أسكن ادم الجنه إلا ما بين صلاه العصر الى غروب الشمس ثم قال صحيح على شطر الشيخره ولم يخرجا ورأى أبي حاتم عن ابن عباس قال اغبط ادم عليه السلام الى ارض قال لها دحنا بينما كتب والطائف وعلى الحسن البصري قال اغبطائات من الهند وحواله بالده وابنيته باسم انسان من البصرة على امنه واهبطت الحية في اصفهان ووحد بحال ورأى مسلم والنسائي على أبي يرى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يوم طلع فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه مخل الجنة وفيه من جملا. قول حسن بصير لا دليل عليه يعني تعين الأرض رت نزل بها هذه لا هذه كلها لا دليل عليه. أنا مش ل هذه أقول كم ذكرت لكم هذه لا يعول عليها كثيهم. لكن ال الذي هو الحاكم على ابن عباس قال ما ما أسكن آدم يعني ما أسكن آدم الجنة. إلا ما بين صوت العصر إلى إلى غروب الشمس وقال صيح على شرط الشيخين مثل هذا الموقوف له حكم رفيع لأن الموقوف إذا كان مما لا مجال فيه نعم ف يعني فإنه لو حكم رفيع طالما أن الصحابة غير يعني غير معروف بالأغزى عن أهل الكتاب فإذا كان الموقوف لا مجال فيه هذا لا مجال للشهادة فيه للشهادة فيه وكان الصحابي غاية ومعروفة عن الأرض يعني عن أهل الكتاب يقول لو حكم إيه حكم الغفع نعم فأنتي. إن كان جنة هذا الذي أفريجا منها في السماء وما أقول جنوه من الأرضاء كيف تمكن إبليسه من نفول جنة وقد طرد من هناك تطرق قضرية لا يفالف ولا يمانع سالجواب ان هذا بعينه استدل فيه من يقول ان الجنه التي كان فيها ادم في الارض ذات السماء كما قصدنا هذا في اول كتابنا البدايه والنهايه واجابتهم باجوبه احدها أنه, من انه منع من دخول الجنه مكرما فاما على وجه السرقه والاهانه فلا يمتنع ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراه انه دخل في فم الحيه الى الجنه وقد قال بعضهم يحتمل انه وسوس لهما وهو خارج بالجنة وقال بعضهم يحتمل انه وسوس لهما هو في الارض وهما في السماء ذكرها السمخشرين وغيره فتلقى هذا من اجراء طبعا هنا يعني هذه إذا كانت جنة آدم يخرج منها في السماء كما يقول الجمهور هذا صحيح للجنة لأن يخرج منها آدم هي الجنة لأن استعمل القرآن للجنة هي الجنة التي التي يعني خلقها الله جل وعلا في السماء وما توعدوا فهي كانت في السماء وهناك بعض الأقوال قيلت بأنها كانت يعني في الأرض ثم يخرج منها لكن هذه هذه الأقوال ضعيفة أما كون إبليس دخل فيها هو يعني ابليس كان كان مع الملائكه وكان يعبد الله سبحانه وتعالى فلا منع بعد ذلك أنه كان في ثم طرد منها بعد ذلك طرد منها يعني لعينا عندما استكبر عن السجود والنقل عن التوراة انه دخلها في في في الحيه وفي في فم الحية ونحو ذلك مثل هذه لا يعول عليها كسيهم على كل حال يعني لا مانع الجنة التي كان فيها آدم الصحيح أنها كما قال الجمهور من اهل العلم أنها كانت في السماء وأنها هي جنان الخلد الذي أخرج منها نعم يعني لأنه جاء بعد ذلك التلوم على آدم بسبب أنه, أخر أنه أخرج من جنة معصية في اذا إذا أطلقت شملت الجنة التي عدى الله للمؤمنين كون ابليس كان فيها لا حرج في ذلك لأنه كان مع الملائكة ثم فسق عن امر ربي فاخرج منها وطرد منها لكن طرده منها كان أبديا بخلاف آدم عليه السلام فنعود يعود إليها هو وصالح زوجتي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.